إلهي علي أقسم بالغريب حسين إلهي يعلي أقسم بالغريب حسين وبقيني الجمع رضبه والسيف هذا دعاء كلش قوي ترى اسالكم والدعاء لا تنسون المرضى سجناح صاحبين الحوائج الا <سؤال> كن يرفع يا رب ويلا حالنا <سؤال> باللطف كي وتقبل عملنا وهي يا سابق الرحمة وخالق الكون الله يتقبل عمالكم جميعا ان شاء الله الهي بشي بالابدام جابهت مخبو وبجسمي على شربا الله المسلوء اغفر لي يا اله اشما غلي ذنوبي اغفر لي يا اله اشما إلى نزنوا وبزيناك الواسع يستر على الشيئ زي سعيد الصافي إله وش ايش ما جاوا اهل البيت من مص حني يا ونريد نزور داحلبا حني يا ونريد نزور داحلبا واش نصبر بعد لا سينة ولا سنتية اله انت السميع المعترد ومن حبل الوريد العابدك الأقرب يناجيك ال ذريب العايش مغذب ومن حيري تدموع حفرن الخذير إلهي انت السميع لما ترد مطلب ومن حبل وريد العفدك الأقرب يناجيك الغريب الغايش مغذب ومن حيري تدموع حفرني الخد يعني يا ربنا يا علهنا رفعنا شفوف دينا وصيحنا يا مقبود حاليا نبجو دكت للطاف يا راق الجو يا يوم الغريب الدير تهلي يا يوم الغريب الدير كواه جاهل لا يعود البيت عدنا نحلفهم بيك سيدي والله يا من بالوسيلة ريد لك تدن وسيلة غير أبو السجاد ما عدن يا من بالوسيلة ريد لك تدن وسيلة غير أبو السجاد ما عدن وكل صبح ومسية يزود لأودنا مثل طارل يحن ويصفق الجنحة شملنا بكل كتر متشات تتشوفة ولبو اليمة نحن بقلوب ملهوفة الجبرا نريد نقصدني يسعوا انتو ف الجبرا نريد نقصدني يسعوا انتو ف والجبرا بيقول يما الشعب حكمه والجبرا بيقول يما شميل نبكين كترمت شتتت شوف ولا بلمه نحن بقلوب مالها خوف القبر نريد ان يقصدنيش عين طوف او القبر بلمه شعب حك كل يمة شابحة شمغي